اختلف العلماء عن أمر جاسوس هل يقتل أو لا يقتل يرجع أمره لولي الأمر ومدى حرص ولي الأمر على مصلحة الأمة ومدى إمكان تأثير قتل الجاسوس أو عدم تأثير قتله في مصلحة الأمة يحرص الإمام إذا كان للدولة للدلد إمام